وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا شراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفعجا وفحة السماءُ فكََت أبواب وَسّيرةِ الْ الجبال فكانَ السوااب إن جهَّ مكانَت مِ صاد للطارين معابَ ال لا بثينَ فيِيه أحقض لا يذقُونَ فيها برْض وَلا شابًا إلا حمم وَوساق جزاء أو وفاق إنهم كانَوا لا يريون حسساب وَوكذبُ بآياتنا كذاب وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أكرابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا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 يوم ترجف الواجفة تتبعها الراذفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاشرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدسة ونذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرا فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فأنتم أشد خلقا أَمِ السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك بحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكع الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 كأنهم يَوْمَ يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى تلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره قتل الإنسان ما أكثره من أَجي شَء خَلَقَهُ مِن نُصفَةٍ خَلَقَهُ فَقدَدرَهُ ثمُ السَّبِيلَ يَسْطرَهُ ثمُ أماتَهُ فَأَقضَرَهُ ثمُ إذَا شاء شَر كَ ل لََّا يَقضِمَا أمرََ فَليَ زُرء سَانُوا إ قامِهِأَنا صدَبنَم صب ثمُ شَقَقنَ الْ الأأَْربَ شَق فَأَبَتْنا فيِيهَا حَدّ وَوعنَب وَطَبَّ وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يَوْمَ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مسترشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحكها قطرة أولئك هم الكثرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت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 إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعفرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان مَا غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك فلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأضرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أضراك ما يوم الدين ثم ما أضراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا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 كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أبراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتذ أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم جومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأضرار لفي عد الجين وما أدراك ما عد الجون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأضرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يبعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلا إن ربه كان به بصيرا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 فلينظر الإنسان مما خلق خُلِقَ مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجعه لقادر يوم تبلى الثرائر فما لَهُ من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهز إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سب حسن ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله غساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرا فذكر إن فات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشبى الذي يصلمنا والكذرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر صن ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها صرر مرفوعة وأتواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابج مبسوسة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سُطحت فذكر إنما أنت مذكّر لست عليهم بمصيطر إلا ما تولى وكثر فيعذبه الله العذاب الأبد إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم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 وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلا يُنْسِقُ وَلا يَفْقِدُ أَحَدٌ يَا أَجْدَتَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِن تُرْجِعِ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مرضية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 أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم نجدين فلقتح ما العقبة وما أدغاك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أَصْحَابُ المشأمة عليهم نار مقصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فكذبوه فعطروها فذنب ما عليهم وغبهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكن نشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى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 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهدا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك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 ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أدر غَيْرُ ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اطرأ باسم ربك الذي خَلَقَ خلق الإنسان من علقه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 أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سنبعو الزبان يتكلى لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم في القدر وما ادرىك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امرئ سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البجنة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد مَا جاءتهم البجنة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فِي نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضو عنه ذلك لمن خشي ربا بسم الله الرحمن الرحيم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 بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموليات قدحا فالمغيرات صبحا فأصرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعفر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم جومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعذن المنفوش فأما من فقلت موازينه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 لاطََّجعمَ فُم مطَرو النَّه عين اليَقين فُ ملَ تُسْأل الن يَومَئِذٍ عَ النعم بِسمِ الله يِ الرَّحمِ الرعم والعصرَِّ الإِسََلَ فيِي خُصٍ إَِّ الذينَ آملوا وَعَُ الصالحاتِ وَتاصَوا بالالحَطّ وَتاصعوا بالالصابرُ بِسمِ الله يِ الرَّحْم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 ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الكيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبادي لترميهم بحجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأقول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم بحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم وَلَا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصب الله والفتح ورأيتم ما سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت جداء بي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين